جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ فَآيَةٌ لهم الأرض الميتة. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم نظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها كالقمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون